ربة آيات لقوم يقرون واختلاط الليل ونهار وما أنزل الله من السماء من الزكية فأحيى به الأرض بعد موتها. فأحيى به الأرض بعد موتها وتصليف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لم يَسْمَعْهَا فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هجوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كتبوا شيئا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 الله الذي تغفر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وتغفر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ من عَمِلَ للصالح فلنفسه ومن أساء فعلها من عمى للصالح فلنفسه ومن أساء فعلها ثم إلى ربكم ترجعون.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 أم حسب الذين جت رح السئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أمحيهم وماماتهم ثا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا تُوبُوا آبَائَنَا إِن صَادِقِينَ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 ولله ملك السماوات والأرض ويوم تكوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاسية كل أمة جاسية تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نتنطق ما كنتم تعملون فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُوهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاتكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة قَالَ بَفِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَالَ السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَالَ السَّاعَةُ إِنَّا إِلَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ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 بأنكم اتخذتم آيات الله هزءا وغرقتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم